والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقص ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأتمام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 يسأله من في السماوات والارض يسأله من في السماوات والارض كل يوم هو فيه شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالجهان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 يعرف المجرمون بثيما هم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن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 فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكربان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكربان ومتكئين على فرش بطائنها من السبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان بَِِّ قَاصِرَ تُ الطَّر بِ لَم يَطُمِسهَُّ إِسُم قَبِلَهُم وَل جَ فَبِعيعَلَ إِ رَبِّكُم تُكَذّذد كَأََّهُ فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دوني ما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مذهم مسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاغطان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فذأَلَ يرَبّكُ ماَا تُكَِْذلَْ يَطمِسهُ إِسُ قَذِلَهُم وَلا جَ فَذِأَأَلَ إرَبّكُ ماَا تُكَذّب مُتَّكئينَ على رَفرَْ فٍ خُضِْ عَذَ قَرينٍ فبأي آلاء ربكما تكذبان تباركت مربك ذي الجلال والإكرام